موسوعه النابلسي ا س اتقوا ك إن ل ل ع ي و م ت الاسلاميه وترى <فزو> الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ه ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه ثم من م ض ي ة م خ ل د ك ت و ر م ح م ف ة ل ت ب ي ن ل ك م و ن ط في ا ل أ ر ض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 One.、Well يدعو موسوعه ن النابلسي ع و للعلوم م ضره الاسلاميه